ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إلَى شَاطِمِهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا عَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 مثلهم كمثل الذي استوقدناه رافلما أضاءت مع حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون سُمّوا بكم يومٍ هم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعج وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواق حذر المنور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 وَأَجْرُ الشُّهَدَاءِ عِندَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت لِلْكَافِرِينَ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 يُضلُّ به كَثِيرٌ أَهَدِ به كَثِيرٌ وَمَا يُضلُّ به إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذينَ يَنقضونَ عهدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَيَقْطعونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُصَلَّوَ يُفسِدونَ فِي الْأَرْضِ أولئك هُوَ الخاسرون كيف تكفرون بالله وَكُنْتُمْ أمواتاً فَأحياكم ثم يموتكم ثم يحيكم ثم, ثم إليه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استعى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال آبؤني، فقال آبؤني بأسمائها.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 أسماءهم قال ألم أقل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملا ك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأقرجهما مما كان فيه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 أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثبناً قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 مِن آلِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم أفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعَاجِلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ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 ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغماماء انزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى نوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه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 صار الصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذ ما أتيناكم بقوتهم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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرض ولا بكر عوان بين ذلك, عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَافُكُمْ بِهِ عَنْ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسمون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم, ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما فتبت أيديهم وويل لهم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 من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فِيهَا فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْقَابَنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِمَنَاسِحْسَنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ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 وأنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقُتُلُونَ أَقَعَلُوا قُلُوبُ لَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا بني أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفِينَا بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا عِندَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ من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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ هُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ دُكَّ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمروا والله بصير بما يعملون قل من كان عدو اللجبري لف إنه نزل به على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته فانسله وجبره ومن كان الله عدو للكافرين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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء كأنهم لا يعلمون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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون مَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السذيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عين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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تونوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ مَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ مِنْ ذُرِيَّتِنَا أمة مسلمت لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يسل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهلي من شاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أم فَتَوُا وَسَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولي أنك قبلت ترضاه، فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشهم واخشوني وليتمم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبرؤن نكون بشيء من الخوف والجوع ولا قص من الأموال والأمفس والثمرات وبشري الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصف والمروة من شعائر الله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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعيون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 والنهار والخلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض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 زَلَّ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَأَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَاءِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا نَارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وآت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفرّقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضّرّ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 فَمَنَّعَهُ فَلَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَى بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنَعْتَ ذَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فَلَا تَسْمَعْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَفَضَّلَ عَلَى الْخَيْرِ فَهُوَ خَيْرُ الْلَّهِ وَأَن تَصُمُّ خَيْرُ لكم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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم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 إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأقرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أَشَدُّ من القتل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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهم فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ تُبِهِ فِدْيَةٌ مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ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 فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُّوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ اتَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابَ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم واذكروا كما أداكم وإن كنتم من قبلي لمن الضربين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأخر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلِمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زلن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين في مقتلف فيه، وما اقتلف فيه إلا الذين أتوه بعدما جاءتهم البينات بؤيان بينهم، فهد الله الذين آمنوا لما اقتلفوه فيه من الحق بإذنه.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 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتهم خير فللوالدين والأقربين والأتامى والمساكين وبه السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَانُ وَهُوَ كُرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَمُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم وتتقوا الله وتتقوا الله واعلموا أنكم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 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوهُ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذون ياتي الله هزوا نعمة الله عليكم وما زل عليكم من الكتاب والحكمة يذكر به واتقوا الله علما أن الله بكل شيء علي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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا رسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراضي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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 إن الله غفور حليم لا جناح عليكم إلا طلقتم الزائ أم لم تمسون أو تفرضوا لهم ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم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 اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفرون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه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 وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرر الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملأ من بني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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طانوت ملكا قالوا لا يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إنا إن الله صفاه عليكم وَزَادَهُ وزاده مسقطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبي إن آية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 فَلَمَّا جَاوَزَهُمُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَادُ تَوَجُّلُهُمْ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه منه شَاءَ وَلَوْلاَ أَنْ يَصْعَدُوا إِلَيْهِ مَا سَبَقُوا بِبَعْضٍ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم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 وسعَسِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأْوُدُهُ حِبْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إكْرَاهٍ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَضَبِ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ وَاسْقَالَ فِي صَامَلَهَا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 يحيي هذه الله بعد موتها فأباته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال قَالَ أن الله عزيز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 الله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير منها صدقة يتبعها هذا الله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذكى الذي يوفق ماله كَالَّذِي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 وَثَلُ الَّذينَ يُون فِقُونَ أَم وَلَهُم بتِ غَ أَمَررباتِله وَتَفْبتَم مِنْ أَفُسِين كَمَتَ لجََّةٍ بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُون فَآتَتْ أُكُهاَا ضَعفَين فَإِلَّم يصِبَهَا وَابِلُون فَقَلْ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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها, فَأَصَابَهَا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا اتقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تلمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقرى يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب في تعرفه بسيماهم لا يسألون ما سئ الحافة وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل و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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب فِيهَا هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفاء أثيم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 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش هداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا قسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدون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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهاد مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما منزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالدان وملائكته